الأمر الثالث وهو قولهم له سابقة نحن نقول إذا كانت له سابقة فهذه السابقة لا تمنع من أن يرد عليه باطله وأي حسنة أعظم من حسنة الإسلام وإذا ارتد المرء عنها بكلمة لأن الرد قد تكون بكلمة بقول أو عمل هل يقال له سابقه نسكت؟ والبدع التي حصلت ووقع فيها من وقع من أرباب البدع فارقوا أهل السنة والجماعة كل طائفة فارقتهم في مسألة فأهل القدر فارقوا في القول بالقدر والخوارج في تكفير صاحب الكبيرة أول أمرين والمرجئة في إدخال الأعمال في مسمى الإيمان خالفوا أهل السنة في عدم إدخالها فالمسألة واحدة إدخال الأعمال في مسمى الإيمان خالفوا فيها وهكذا قل وإلا بقية الأبواب عنده مستقيمة هذا في أول نشوء البدع ومع ذلك ما سكت عنهم أهل السنة رحمهم الله ما قالوا فلان له سابق إذا رأوه حذروه فإذا استمر حذروه منهم وإذا بلغ العالم من علماء السنة القول عن واحد قد انحرف نصح له فإن أبى ألحقه بمن انحرف إليهم وهكذا عد من ذلك وكتب السنان شاهدة فقولك له سابقة السابقة تحصل للإنسان ويستمر عليها على حد قوله جل وعلا ربنا لا تزغت بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب فإذا تم على السابقة حتى يتوفاه الله فهذا على الخير نرجو له الخير أما إذا بدل وغير لا فالمرء إنما يمدح بالسابقة والثبات عليها إلى الممات الدليل قال جل وعلا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه مدحهم بالصدق فمنهم من قضى نحبه وهو على ما عاهد الله عليه على هذا الصدق ومنهم من ينتظر الذي قضى نحبه على الصدق خلاص عرفناه والذي ينتظر اسمع تزكيه له وما بدلوا تبديلا فالسابقة لا بد وأن تستمر وتلتبط باللاحقة إذا لم يبدل ولم يغير فالمدح في مكانه أما إذا بدل وغير فإنه لا يدخل في هذا المدح فقوله وما بدلوا تبديلا اتمام لهذا المدح لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم فالعبرة بالثبات على الحق حتى تفارق هذه الدنيا نسأل الله الثبات على ذلك وأن لا يزيغ قلوبنا ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي تعرفونه يقول منكم من يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها فين السابقة راحت لأن الأعمال سيأتين في الحديث هذا تتمته ومنكم من يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها إنما الأعمال بالخواتيم ولهذا يقول القعقاء رضي الله عنه لا أشهد لأحد بعد حديث سمعته من رسول الله صلى الله حتى أنظر ماذا يختم له قالوا ماذا سمعته يقول قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقلب ابن آدم أشد تقلبا من القدر استجمعت غليانا يقول لنا ما عاد أقول في أحد شيء حتى أنظر ماذا يختم له إذن فالثنى الصحيح للإنسان إنما يكون بثباته على الحق وعدم تغيره وتبديله وعدم الرواغان عنه كرواغان الثعالب وإذا شهد لحي فيقول هذا الذي أعلم إلى هذه اللحظة والله أعلم بحال عباده ولا أدري ماذا يختم له ولا أزكي على الله أحد لا بد أن يحترز لنفسه وهذه الحجة يبطل أو هذه الشبهة التي يرونها حجة يبطل بها كثير من الأحكام يبطل بها الهجر لله جل وعلا بهذه الدعوة يبطل الهجر لله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان غزات تبوك ألم يهجر الثلاثة كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أميه الواقفين رضي الله عنهم جميعا كعب بن مالك من هو أليس شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وكم نافح ودافع وذبع الرسول صلى الله عليه وسلم وعن دين الله في قصائده وأشعاره وكم جاهد وضرب بسيفه في سبيل الله رضي الله عنه فلما صار منهم ما صار أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرهم حتى أنزل الله جل وعلا توبته مع صدقهم رضي الله عنهم ومع ذلك هجرهم رسول الله سلم وأمر بهجره على قاعدة هؤلاء اليوم من خالف له سابق ما يهجر هؤلاء لهم أعظم السواب في نصرة الدين ومع ذلك هجر النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلت توبته رضي الله عنه وهم الصادقون وقصة كعب رضي الله عنه فيها الصدق الواضح الذي يتجلى في أسمى وأوضح صوره وصبر رضي الله تعالى عنه واحتسب خمسين ليلة كما وصف الله حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم فهذه المقالة مقالة باطلة المقصود منها إبقاء أهل الانحراف وعدم الانكار عليهم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 السن الصادق والسلف الصادق هو الذي لا يغضب لشيء من البدع إذا ذكرت عنده فإذا كان هذا يبرر لأصحاب البدع ولبعض أهل الأهواء ويعتذر لهم وإذا رد عليه قيل له سابقة أو قيل لا تفرق السلفيين أو قيل هذا من إخواننا كلام فارغ هذا كلام غير صحيح لا يستقيم إذا وزن بالميزان الشرعي من أحب أخاه لله من زعم أنه أحب أخاه لله ثم إذا هو أحدث حدثا لم يبغضه عليه لله لم تكن محبته له لله يقوله سفيان الثوري تدرون من أين هذا منزوع؟ منزوع من قوله صلى الله عليه وسلم أحبب حبيبك هون ما عسى أن يكون بغيظك يوما ما وأبغض بغيظك هون ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما هذا الحديث في الترمذي وهو حسن فقد ينقلب الحبيب ويتغير فتدعه لله وقد يقرب العدو ويتغير فتحبه لله بعدما كنت بالأمس تبغضه لله وهذا أمره عائد إلى الله جل وعلا لأن القلوب بين إسبعين من أصابعه سبحانه وتعالى يقلبها كيف شاء فهذه الدعاوة الآن التي ظهرت علينا إنما يراد بها السكوت على الخطأ وعلى الباطل وهذا لا يمكن بحال من الأحوال وهذا والله اندل على شيء فإنه والله يدل على صدق السلفيين وأنهم لا يحابون في دين الله أحدا فالقريب إذا خالف وترك السنة ولو عنقه وركب رأسه وهواء لا يمنعهم من أن يردوا عليه ولا فرق بينهم وبين البعيد كلهم في دين الله سوا لأن المقياس عندهم هو هذا الدين والاتباع له هذه الدعوة النقية والسير عليها ولهذا بدلوا أعراضهم في سبيل الله رخيصة ما بالوا بالمادح ولن تظروا مدحه ولا بالوا بالقادح ولا همهم قدحه فأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم خاصة الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى أن جميعا وإياكم على الحق والهدى حتى كان القاه سبحانه وأن يجعلنا ممن صدق ربه ولم يبدل تبديلا إنه جواد كريم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وليجمع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث